أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس خسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم مغدة إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَصَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ وَرَمَوْا الْهَذَاءَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُغْرَرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بل قالوا أضغط أحلا من بريت بل, بل هو شاعر فليأتنا فليأتنا بأية كما أرسل الأول ما أملت قبلهم من قرية ألقناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا آل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء وآلكنا المصرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا في ذكركم أفلا تعقلون أعوذ بالله واشتارك بسم الله الرحمن سورة الأنبياء بسورة المجال على البحاء وعلى سورة كسو مكان بيكملت هاي سورة دي ولي بقرأ قصيدة بي بي. بيكملت هاي وعشان سورة هذا يدو كملت هاي إنتو رضي من سورة دي الله عنه وطاي كجستها سورة إسراء كجست هي وثياء سورة الكاف كجستهن من اعتاق الأولي وهن من تلاد سليمان والمقارف هني سبوري وحالها يجي خرق ساس أيه تلادي ووحد الله لا لحي عربي ضد هره اتكسوا الجاي من عتاق الاول وهن من تلادي وصورة الله سيد دليبه كواله وهو ربان فرطي مركز صورة الهو ريه كجسته صورة قال سبحانه ألا وحوي يغطرب للناس, في يغطرب وحاول دوالي للناس في حسابهم يغطرب وحاو الدوالي للناس ضدك حسابهم واختقل الحساب لحاب السور دوالي وهم إيقون في غفلة حساب طادي الدوذة هاي هالمان بيكس سجيهين ومعرضون ويفيه جيدا وهالمان سيهين حساب طادي إيقين الدوذة هاي وانا فيه جيدا أيها الله سبحانه وتعالى وإله إيقاء حسابة هي حسابتي يميشع اللقاء حسابة أيها يوحى قوين السجيه ويبكسي جيدا الله سبحانه وتعالى صورة وقته رأيسه الدكتور الجلدي ويكون رأيسي وحباً الجلدي بقى لقد جاء سانت ابنهي كون هي أفر بقوله صدنه كوبا أبان كجر وقته وقته aad كهو الرأيسه أيها الله سبحانه وتعالى وحوذي السعب طودي بقى لقد أبان تاين وجه ساعدهم علينا سمار لأن وقته داروي كون هي أفر بقول هي صدنه كوبا نظام رأينا مركة الله سبحانه وتعالى حي اللي بأس أياه وحيولي لي اقتربت للناس وحسابه ضدك وحسابه واختقل حسابه قياما يبقى الدول اقتربت الساعة وانشق القمر وهم ضدكنا في غفلة حلمان دحذر المعرضونا في جدان احساب طائي وحقوه الرئيئي وعزو دولي ما يأتيهم بوالي ومي يمعد ضدك من ذكر القرآن من ربهم او ردوا بل حقي سكاة محدث <تصفيق> حالو يعمل هذا حصوله هذا سعوده إلا دو. دولي ماذا ذكره يا قرآن يستمعوا ويدا قاستان وهم يلعبون ايو عيارك او قجاس جاسة يلا هم يلعبون ايو عيارك او قجاس جاسة ماركس آياته يدكتو بحيك سكاة ينبالي سبحانه وتعيني قجاس جاسان الكفر قاعدان ما يأتيه من ذكره وحيه يا قرآن وماليماته من رب يمردوا بالحجيسة محددين حارقوا يمت رسوا و هذا السعودة ليه هذا السعودة ليه إلا هدوه لي مادة و قرآن رسوا اجتبعوا هوا يتجاستان و هم يلعبون يبعي ياري لاهية حارقوا يطايم مت غاسل قلوب و قلوب و قرآن قرآن إلا قروبهم قلبهم قرآن كيئي وحق النهائي إلهي سودي وحصلهم إلى وسيء وأصروا ويسرعيسان هذه النجوة فق الذين ظلموا هو قادرها فق ويسرعيسان وحايدا هذا إلا بشر مثلكم هل هذا ما هذا كلمة إلا بشر مثلكم بشر إذنك إذن لم يرهموا هل هذا كان هو السؤال ميو كليهي إلا بشر مثلكم بشر الفتاة تونا سهر لفف إدها، ما سهر كذا يتجسّن، القرآن كشجع يعنى، وأنت بيدمك أن تبصرونا أرقام، إنه واحد السجّي يدك قال ربي يعلم القول، قال رسوله صلى الله عليه وسلم يعلمه، القول هذا القلوب الله في السماء والعرق، خذ الكائنات إلى يبعه، سمعنه وتعالى إلى يبع مقر إلى يبع، تاسع رسوله إلى يبع وتعالى وأنشأ جل ياب. إلهي قال أنا كران سعر طبي حد إلهي كتاب تسكوا لدي واحد صفر ودي إلهي القولة هذا الكاء ووحد الله في السماء السماء بحياة والارض بل وهو السميع العليم إلهي سفر السفكرة هيرو وأمقال برد صوت مطواقه إلا إلهي وأمقال برد علم وهي المجر المسلوق إلهي وأمقال بل قالوا وحيد دهان أبغاط وحلام ولكسي الزرانه إلهي سبحانه وتعالى وحيده وحيد دهان أبغاث وحلامه هو قروز بالترمض هو القرآن كيف يشاهده بل قروز بكثي اللي كايو إستراه سعب عبورتك بل هو شاعر مال كان يحتوي سوك شيني واي قروز مال بكلفر فهو عبغاث وحلام هو كلا جيدو بل شو ووحي هورا ووحي هورا إسكده لإدراب مالا لوقاته علينا كجيت سوحاس فاسمه إستراه إستراه عبور هو كلا وحيدا بل قاسمه هيا سو ما, هي ما أورانه شاعر wa godbay oo sabana wa shaaciirka quraanka oo gooy falyatina baytana wa qarat annu kanu ayat kan ayada makhluuq ayada quraanka dawaaday weydiina maxay sheegayaan ayadana ay leeyeen noqnoq kanu makhluuq sida anbee di ان سن ان رميسان الهي بعته بالجوابه على وحوذي ما عمرض من قبلهم قبل عمرضه من قرية مغاله قرية لاسو اهلكنا عن ضد كبيره لاجنه مين عيادة رميسان افهمي يلا يؤمنوا واسهالو انكارهو اوكوه روي جدا بجابة رميسان اوكوه اولا انتاي لان عيادة اوكان محجزة اوهو وين اوكو عيادة اوكان روي هاي waa horag dambookuma yalsana kor كمر inuu soo noolay noolaha ciisoo qaday waa ciidada weyn ee oo ku doona hay'adina yawla salihu kan ashra balax mooga dig saaso sifadaal saaso waa ciidada yawla muusoo qaraaku hay'ati shagal ma amad ma tomayn wa ayda wii makhluuqaha qablan kuwa qareesha kumur ee nin qarye magalo magalada ah halka ma ومدلنا إلهي مده وإنه ضمانك يتبع بيه هلاك أفهم إيلا يؤمنون طمينك وما أرسلنا ما أنه دينا قابلك إلا هجالك فأشيقنا تعودنا سأشياء وعصو رضيه هاروي هاروي أسه وده بيته ورسول كماركي لاتيبه عن بيدي لو غورو انبياءي وره وحن للهي قد كورا لي مجي ما لا يقال لك ما صبر. وما صبرك إلا بالله الله ورايك ما وما ارسلنا الماء النادر قبل في هورتا الى الذين ملائكه النادر هي وحيلين خاب بشر كانوا سودرمات ملغ نلو سودر قال لي بيلي. ما نا ورج النادر ما النادرين ملايين ما النادرين عشق من شيء لهن ان وحي انه أراد ذيك كوي علم الله يهودي أن صار كوي الكتاب قبل سؤال إن كنت هذا يمكن أن لا تعلمون كوي ربي هذا المجلس أن دبت الكوري ما يجلو درجة فكوي الكوري ويجيوا عليه سبحانه وتعالى ما هنجل رسوش وما دعَلناهم رسوشات ما كييرين جسدان جروا لا يأكلون طعام بي أنا أن تقول إن ما نغصوش كدين يبين قصاوى عري جرو يأكل عباد نج رسول كمال هذا رسول يأكله طعامه ويمشي في الأسواق لو لا ينزل عليه كنز فيكون معه أو لو لا ينزل عليه مرقه فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنزا أو تقول له جنبة يأكل بحسي بيجر يقول يا رسول كانت رفاضا يا رشقا يعقول العنقاتان يا رسول قمر وعنقا يا رسول هذا صحيح يبينجر قال له رسول الله وتعالى وما جعلناهم رسولش عن دريق ما أننا كدقين وما أننا كي جسدين بنيان جرؤوا لا يكون الطعام عن تلو عنو إيه وحياة هاي من أنا مباح جرل أستاذ إنكم جروا زين طع وما كانوا منا سوش ولا خاردين ساروا على رجعوا يروا رجال جروا وإن قال دم أنا أسكسب ما يسكسبوا السن جرا مخيب واحد قبطان وياه نسيم السير كويارو دم أنا يا وما فرماي كل الموالد جراهم ثم صدقناهم. وان اوتماي نبع علو يوا رفسه الوعدا بلنقات يابو اوه يعني اياك اذا انت لا تصوت عقده سينين ويكسور جوه بدل الحق يومه عصى ايام طويله هذا غير والله طويله وهذا كاسورجه لو دان واردك اجي ادونك لو يوي وتري شي بان هل صلى الله عليه وسلم كل وز يكون بالري من الدليل مد وكذا لما صدقناهم فصفه ويوان وفرما ينه الوعدة قلنقات كي يواني ايه ونوان كوهرن ايه وانيه وشوشه وانيه وانيه وعاقه كي يوان وفرما ينه فان جيناه لكن امضه لها رجل ايه بانيسي ايه وان بادبالي ومن مشاع لكن ضرنه قوة شميان وان بادبالي ولكنا وان هلقنا المسلسين كوي الحد اله يبدو كوي اله تعيس ايه الحد قد بي أوه. قال لما لو أحد قلت بي أنت السلام كانت إي حقي إي بادلك هل كأهدي كوين لك نباريك محنه وتعال إيه قنا وان بدبالي فان جينا ومن مشاع وانت الرؤيسي بك انطرنا وان بدبالي وعلى قنا المسلسين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكر الله والله إلهي يا قريس لكن رؤيك استوى المسلم ببار السلام وكتابكم إليه لقد أنزلنا والله قال أنزلنا وانسود الجنة إليكم حجيننا كتابا كتابا مسود الجنة في وحي ذكركم شرفين بآل سبحانه وتعالى. إلى بعد وما ذكر إذا كدرت الرسول صل الله عليه وسلم لقلن كتاب سيد الجنة فصل رسولك أنك أريه لغمسه دريمه يلا نحن إبريس رجال بس في الجنة وما راح كنا وإن شرفناه بآل وتعالى كتاب كان سيد الجنة إذا نقصي ذكري شرف إدنا قيما إدنا أفعل التعترف لمن الحق دي المهترانا قد دي إلهي أنك مر كتاب الحمد لله مر دي غصوب كأنك لا يصدره كأنك آمن كهي ساد يصاعد لكن إلهي سبحانه وتعالى إلهي السمدوني إلهي الروم يسمحه ما ينسوه شرفت ودي دينا لقد نزلنا إليكم كتاب في شو كستقو إلهي سبحانه وتعالى شو ميب كان الشرف يجاي وقدوني أخرى إلهي كله يجاي لقد قد وقير بضان وقامت بطاقينه من ايضا ينعقل الاحين هاو يجب يجيشرفك انا اكثر وكم قصمنا الهي مركب ورهوها الجويو وكم بضنا قصمنا انتا لا بركة كجبنه انتا هلاكنيو ادار روحو لا بركة كجبه اخلا اصغوله ما سيش مكة قصمنا الهي مركب وكم بضنا قصمنا انتا هلاكنيو من قرية مجال كانت مجالة واحيو ظالمتا يد الهي أحسنين. فسوشي رصدري دي دي وعنشانة وان أبور بي بعدها انتان قريضة اي ضدكا هلقنا امضا كذب فهو من آخرين ماذا اقول ماذا انا فلما احسوا كل هلقين ماركي اركان وانبها صاران بأساني عذابك نجي اله واضع يقول منها بأسي عذابك اما منها بأسي عذابك اما منها بأسي عذابك عذابك نجي انبها صاراني كيف أركان إلهي وحدي المجالدي يووشي برواع الطادي يووشي يبقليه يمارك واسكريه عيو إذا لقى إلهي حجي سوى الكامل وارتار دي حاب الله يتعار وكى مجالدك وقال لقى حاول يانا مكفير يقول انتا قروني ايه وكددان ايه وقل ودست ايه وكاسوا بخارد ويستي يماركيه مركيه وكيعيه عدد إلهي الروح عركيه فلما أحسوا مركيه أبتان بقى السنة عدد تنجي إذا هم منها المجالدي ح يركضونا فقدوا حالا جايد تمركي فهو اللو عيريو فلابا ركبت الداب ركبت الداب وغيغو انت جايد كعيستان عيرين عيرنا او كعرير بلايرو ومقالدي كبه حصاني الله وعلي وحان كنري وملائيطي اي قدهان انت لا تركضو حقا لقنشف عرامي لا تركضو ها عرامي وارجعو إلا ما أترفتم وهي الليلين كل رحي فيه اللي أو يسينو بسانو بسانو يسينو دا حيث يسورها حذين كن الله قليه يباريه يمالكيه يوهي برواقاته كنه ساسع الويل ومساكنكم أول قليها انتا لسه يسينا وقصانه يسينا وكا هكذا جساب وكنه ساسع الويل وعليه فعلكم تسألون سيلا يبين سأل سألها الذي وجب القليه إنه برواقاته كنه ينحودي هدون كان سادرين راهينا روه رون وانا ساسع الدين دهت ta kaso alay sidade digu ku go'do waraysha haba dadal ka ka soo bilaw la tarqudu ha arayna waluuyu oo warjicood noqdo ila maashayii xajeeso oo tiriftiin ku ratiin fihi يا ويلانا هلأك أننا إننا وكنا ظالمين وقتنا وحبترين إن دنب اللقصة دنب يطر أننا ظالمين ونرى إننا وقال إله العاصر أننا ورسوصة لديهم قالوا إيه فنزلت كمذولين كل قصة هذا القائنة يا ويلانا إننا كنا ظالمين كمذولين دعواهم وحي الشيغنين وحي كون دعونين وحي نقوطهم يا ويلانا إننا كنا ظالمين سأهم بيرها حتى جعلنا محسيدا إلا أن بير لقويوك ركبك خامد أو الله دويو بختي الله ولا كن تينا نفس كبا يا ويلنا ان كنا ضاهم إلا كل ما تقوت عويو سي ابدار تمكي لا گويي اي او داتاي او داتين ونته كو با تلك الطعف يا ويلنا ديو كنا ضئ سايريليين كما زول الدعوههم و اي كدوا قيين او شيغانين اني حتى جعلناهم حسيدا الى أن كن هو الجهد الذي قريبه خامدين ولا الضغطين وما خلقنا السماء سماء مانان أبوه والأرض وما بينهما وحاود دفعي وحوادها راحبين حيام راحبين حرامك وعيارك مانا عياره أبو المبالي سبحانه لو أردنا هدان ضن أن نتخيل عيان صلى الله عليه وسلم لا لاتخذناه من الدنة أكثر من كفر ما يصنعون هذا هو حوالي الدولي قالوا الله وسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير قال ايش محايد يجيل المرايكة الله فهي يجيل إلا الله إذا جنك كالملحظ هو مرايكة لا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبير نصاري محايدة عيسى الله يهود محايدة الله سبحانه وتعالى ما يقوله علوة الكبير. قال لو أردنا هدانتون أنت خدأنا يلا لهوة أحوري هواني إلا ورأيه والهم مشغوري هدان رميانة صمي سنة لا تخذنا من الله دنيا حوري انتا صمي سنة كوة أكثر ندر ند ودبريانك إن كنا هداننا فاعينا وصمينا أكثر ندر كصمي هو أنكم مشغوري بل نقذفه بل ما صمي ما من صمي سنة إنا بالحق أن على بعض بادل كدوشي ساققناه فيدمغوا إلى واحد و يبادل إلهي بأهو ولد سمايس إلهي بأهو ساحيو و هو بادل بادل كنوسكي دوله إياه وحق انتنك أنه حق بادلين بل ما أنه سمايساً ولده إلا هوي ما قد يشتبه بالحق حقا على الباطل بادل كدوشي ساققناه فيدمغوا مركازه ما كحنا كدوه لينه دي ما القوحة اللي ثم ملعب كله في طبو، مسكحة هذه وش الجاري من يخرج من الأرض، مسكحة ما صعدارته خلاص. بعض الكي مسكحة أنتي تقول في طبو أي مركز كده أنا جرب، فاتجى، فيدمق ومستحيل وكجبنى، حق بعض الكي كله فأنا مرة مركز مسكحة الجاري، فإذا هو وبيسوى بعض الكي ويزهيب منزولين، ذايب تجى، وأنا شو أسوي ح رعب وأي منزلين، وإلا يوقف ترى سفر وتعال، وركم هذا الكلام. مما تصفونا واحد إلهي قط المانتان سربتي ايه ليدين يجينه قدابي إلهي يجويناء واحد قط شاكتان واحد لابنين او اسكبها طاعي وإلهي بقى هو ولد سماء السنية ساحرة ولكن يجب انكوا الويل هو هي قداب مما تصفونا واحد سفعين يسانا إلهي كشاء يسان سربتي ولهو إلهي وإلهي ولد ما سماء السنية ساحرة من المفروقة في السماوارسة كورسة وانا وما والأرض المخلوقة مخلوقة قصبا ومن عنده ملايكة أكتشاء ومن مخلوق عنده وملايكة لا يستكبرون إسكمت كبريان عن عبايتي سادي يمكن سكر السان لا يعيش إسكمت كبريان ولا يستحصرون من الدالة حتى مدى لياه وليو نافتم يان كده لأضوح عنايه وحضر لياه إسكمنا في سنة سنكار يسببنا ويتصبح سبان الليل والنهار حتى مصر حنا لا يفترون من داري يوم من جو الجني يوم ما كربوين يوم هذا يوم ما سبحان الله الحمد لله لا إله إلا بيريه لا يفترون ما كربوين يوم أميت خذوه بل اتخذوه وحيثما يستن آله كجيله يان من من الأرض يقول تحجز إليها كسموست عميدة قدومة وحايف سمعستان آلات الإلهيال من الأذر إلى يدهم بيوه ينشرون صنة ليوه ويقورت كصصان إلهي معه وحا وحن نرينوه وحا وحن نرين وحن لم تسوق الدون ككين معه إلهي مركب الله سبحانه وتعالى وتعالى ما إلهيال نحاسع سمعستان وإسواله وإنكاره قال له حوز لو كان حطوها هان لها فيهما سما ويو ذلكم ذخور الالهيه يره الله بلا هميين لفسدت السماء دي ذلكم العيان وهي سود من هي فسبحان الله يا رب العرش عما يسف سبحان مقدير حتى جتس 8000 والله صلاه يا وها يا لاغاد ما هي يا يجب الله حتى واحد ضد باب باي وإلهي كف جاري أو واحد أصلع من سن أي أحد ينضبط مكثف وحيل الغد قلبي كالجم وإله السحوي وإلهي اللي بكرتي ألا وفِي السماوات عالا لو كانت سب الشجرة سام حبي الله ينسيهما وصماموات يدلكي حبيت أهان الله ينتحر هذا آلية دون إليه يب وح الكبر هذا الدجاج إلا اللهم ويا الفخر تجدين كسائر الصنقاء بحوي اللو bagaala laminn oo xidan ma joogan ama wadan laba iyo toban oo sano ilaa uu fashilay way shohor imanay nimba 44 ay kii karana ma yubxaday haddana warbixiyo in dadku ay walis laamay calkariya ay wada yareen taa marayso sabab ay dukaar rabillaahi subhaanahu wa taaala dulku waa sabab oo soo dhacay inta ay is qabsadaan iyo iyada is qabsadaan لفسدت ثواقاتي دولقي ويتشائل عينه ويتعطيل عليه فسبحان الله إلهي ابان الجهنم عبد العرش قال لي عرش الرب جوه عم يسفونه واحد كتمان يا يا كسفين يا له الى ايجا وحوراء الى وكله لا يساروا الى لمساروا عم يساروا في صنايعك وحلاله قداقوا واي سؤال كرامات قوم بيجا وشي خلوه الى ايه كسورون يسارون ياي بسأل ككسرة كسؤال يوحم خالص ما يست باعش بعه أميت تقدوم من دوني عريتة أميت تقدوم وحيس ما يست من دوني جاي سكي سعريتة إلهي يا الله هذا هاتوا هذا الكو هاتو برهانكم دليل كنوا هذا كان وقت طابقني من ضد دب قرآن معي iyo aniga ila jeed digkoodi wadikr man dad digkoodi way qabli igoo horee kitaabkan wax laga yaa ilaahay ma eeyaa kalisajirin kutubti hore oo ummadaha aanbiyaadii hore iseele si ummadaha lagu soo deeyay saas iyo waxa la sheegay inay kuma kam haayso sasa alayhim farawad wa had هو yaan bal akthar أكثرهم qofay digi keenan way dariil keenan iska dhaafay ويصير جيل الحق كفج واجهال وحول وحول الحقيقة قرعي تصفق لي وياي وعليه ما من جوني علية طروحات هات ولا كاره ورهاي نك مدليل كن هذا كنيك بكتاب كني ديك من ضد ديك في دي وجود وحي بذي حس يانا كتاب كودي ومعي ومؤمنين تقول أنا جايبك أيقامة يسلم وهذا كتاب كني هو أول دليل أنا بالدليل بنا وذكروا من قبل كو يقعري ذكر يقعري وكتاب كانت كتب والي كون رمي أنا يقول الشيء أن الهي في إعيس اله هني قلتك إلى السعوة دليلكو ديو داتك يقعري ومده يقعري دليلكو ديو وكتبت والي ده كتاب كانت كتبت وكتبت مركي يدونك محايا ستان بل أكثرهم واحدة لم يتنال أكثرهم ريعرمون الحق جانا فهم عرضون وما أرسلنا نهندير من قبل الكامل من رسول المال نادري إلا هضان ذري وحي إليه إنه شانير لا إله إله حق الوعى وعنو سجري إلا أنا مريف فاعبدوني سنوحي إليه فصولك الصندر وقال وحيد الهام قال رضي قريشي اتخذ الرحمن ولده سبحانه والي يا الزهين إنه ولد صمي سواء كان الزهين بل هو أي ولد صمي سترين ما رأيك تعال إذا دموية مكرم إلا ماي تي دي جاي اي بعد الله وري قبله و اي بل ما هي الى مدري نه عباده واطوم مكرمون لكرمي الهي وكرمي عباده الى كرمي لا ليس تكون ومرايته كلام هرمران الهي بالقول حاضر حاولوا س الى ذهن ما هذا كلهم دوله سجاد وهم يقول بأمري أمر كإلهي يعملون كل عمل فرامو كل إلهي يكون شقيه وهم يقول إلهي أمر مصرين كرام وهم يقول إلهي أمر مضيه كرام يعلم إلهي وقع ما بين الهدين وهم يقولون رأيه وآخره ومن خلقهم وهم يقدم ولا يشفعون مرايكتي ويهم مشفعون إلا لمن رؤمين ارتباء إلهي غالي كالنغضة وهم من خشيتي إلهي عبسيزي مشقون طعصا إلهي إيمان عبصده قلبي يبقى كعبسان إله إلهي سبحانه وتعالى عبشي قلبي يبقى إلهي كعبسان إلهي كعبسان إلهي أود أن الله عبصد وهنا إلهي يبقى قلتنا هذا رسولك ندعي سبحانك مياهي واثالك خشيتك في السر والعلم أي رسول الله إلهي وحانك سيألن إياه إن كعبس سيألن إنتم سيهو سي سيكورا إنتم ملكو إلهي سيأش أنه عبسي كوير زيقوي. قلبك هو جلي إيمانك غير عصي ما بين عيدين وإله يجيب ملاك تروح كوره ولا خلفه ولا يشفعون ومشى إلا اللي من خف مويان ارتبه الرعليك النغاي فهكل إله وحوله يديان الملاك ومشى في عان ممنين وكإله كورس سورة قاس ونجلا غاس لا, لا تكيد وشافر والذين يحملون العشاء والذين حاولوا يستبدون عبد حمزة ربي ويوم منون بي ويستغفرون الذين آمنوا وربنا وشئت كل شيء رحمته فقفت الذين اتبعوا وطلبوا منك وقت ربنا وأدخل قوس يوم وراء شعورا لم وهم من خشتي وهم رعايتهم من خشتي لا عكس مشفى وعصره ولن ترى يقول الله ومنه إياك من ذم رعايتهم إني إلههم نبلا عيّ دعيت عربهم من ذم رعايتهم إني إلههم بأنهم يدوي يسوي لذلك عندك المخلوق قال منه هم الى ان نمشك فاذلك كده سيلي نجيه ونقع على المريل الجهنم كذلك سنفى نجي الظالمين كي قال هون تاتوا قال الى ان نمشك تاي سنفى نعوى المرد اول ميال الذين كفروا مربع سبحانه ودعاله ان علوكك انا قدل سيليه الهي خرده نحوه قرتهون مخلوق الى اللقوى حواني اول ميال الذين كفروا aya yanay u ogayn alladinka kafaroo kuwa gaaroo bayna samaawaat samaawaat wal arda iyadoo kaanta inay hayaa dholalka iyo samaawaat ku rakqan ku isku dhagan taasisu dugganaay oo majjinen hawo u dhaxay sama iyo dhul waxaasi isku dhagan hal bayaxay faatagnaa wana kala fojineen wajaynna nool ma هذا نبيه كابوريه من الى ديابا هذا لا قسده افل ايه من الهي قوي يا اول ذلك يا واحد الوقر تمينينا والاله ما يسا واحد وحوظا انتب اله يلكت لقالا يسا واذنك اذن كشه والسيط عبدالله المعباط ربي الله عنه وحو كانت تهرتكا كفا كانت السماء لا تمتل اي والارض لا تمتل صافي احايا صافي امطره السماء او رفقا وها وها وهي رفقا تنم نبات مثل ساريج لكن لوقاد العربي هذا رفقا وها لو دا وها اسكو دغون ما هو هذا وها جيره هو ابو علمو كسبو اسكو دغلان متى ولا لكن هذا أولا يرون مئين الذين أننا... أه... كفروا أن السماوات والأرض كانت تحردها يسكد الجنائيين تنفروت و... كمسة الدين تنفروت كمسة الوبس أحل بيها ففتقنا وان كلف الريم الجن وجعنا من الماء كل شيء محي بيها واحد والبعو النور كذلك عليه سبحانه وتعالى بيها حقه وبيونا كسب السياء بيونا كنه لي وواكست العامتي وقال سبحانه هو وحيالاك لدينا الهيلاحنا وحقاك تنبضاً بيهت فلا يؤمنون إلهي قسلا يلمين همين وجعلنا وان ياله في هذا كلك دحيسة فواسيا بورو انتنيده الا التنيده السيناء والبقاءة بيه مددك سيناء والبقاءة يا مخلوق هذا يالبور تنزلو الكوز كسو عنه وولا دقاءة للملكة صاليبونه ولا وجعلنا وان في في فيها ci jajan wuduin wawe sooradan yelawaskebadul wuduin bayela ودوين wuduin ba ودوين yahay ta doon لكي adka say u gartan meshay say u garaan meshay هذا adena hada بورها jir oo buuraha faqayna loola xajin gel nolol ma jirteen qoromal ba koodman asomaran aad dhukub buuray buur ugu badayn ay saus sanana buura saax ilaay ugu sanay laga maro oo karma وجعلنا في الارض رواصي أنتميت الدين بورا وحلوه بالصيف إلهي طلقة بدوشة ويا له وين يدقق تبالي أنتميت إين يدقق الدين مخلوق وجعلنا فيها بول في ده يسويها له في جاجا والدود صورا العالم يتدود وجعلنا وحن كدقنا أسماً سقفا سقفا كدق سقف كسران كدق وصار له سقف كسقف محفوظا محفولا وحق قال الباب أغضب إليه وك الرسول كوور من صلى الله عليه ورثين كلا قيل متن فضوات قلت أصليم سمك أصلا وانفرتان بالجبيل كدلبي كما قالوا أنهم كانوا حتى جبيل ومرايصهم يا كرسو والله لا يمحب يالك دليها لو أنا وما رحب أولي أميكس يقلانين هو مرو جاء سابقا محصوظا وهم إياهم عن آياتها سمضى علامات كذا وعوين إلهي لهو قلت ومعرضونه ويتفج جدا إلهي عبدالروحة خير للدوم. سم الله سبحانه وتعالى إلهه كُلَّهُ. بخلاف الممتلكات سماها كلها وقع القرآن مسجود أي واحد بلن السماوات في السيف تحي سيف وورنتا سيف وينتا سيف مر والبصاء وقص الرج سيف قرة سنتا ساني سيد بدلاً ولاه واحد أحادي إلهه ويا ريا بلن قاي من آية في السماوات هآيات خصل صلوب والارض يمرعون عليها وهم عنها معرضون إم بلن بلن بلن, بلن, بلن. بسورة مط أي كُبَانَ السماوات يلو واحد وهو ya annagu arnaa way laga waaway wa arshida iyo kursiga wax badan taa waaway laakin waxa arnay ugu waaway sababada oo aan rawaystay ma leekareen khasiga dulkan oo roojina ka ay consay oo muruub inta ilaad وهو إليه إليه الى اقل للقي خلق الليل وعوره والنهار والشمس والقمر يتسبيحا له وهو تبي انك يا ابو ري الله مالك يا ابو ري الله يهو ابو ري واحضرون غرينا كوانا سوجدنا شتاي سنه صفرا وعرقنا كنا الى دغوا او سيخ لا لمس بلكي جو والشمس والقمر مدمكن على الله ومدمكن وضيقوا هذينكوا على قرارضنا مارين كل مضى أرق وقرارضنا يضيح في فلك يصبح هناك كدة بعرمين فلك وحكا ستو مستدينها لديها كنوصاس وكلام وعلى دلاني عبر سيحولي كفلك الماؤزل سيربدا فلك الوضايربدا ما يشعر قلنا انت عايسها دايب لعصبه خلاص وحبا كرميس وحبا كرميس وحبا كرميس الدونكو خرمي لهذين فلقا كده عدى عيان فلقا قومي هي هي القرحة إليه سبحانه هالكا سكوريجينا هي ماشا الساسع وقلعب بساوق السعراني حاجة أوجد من حاجة أن أوجد ما هي دولة القرحة بقسعراني إليه ماشا أقول طلق الوضوع هي في طلقه يصبحون وما جعلنا ما نير لبشر بني آذن أو من قبل كأذير كان الكل دائم عدون كنسكتو ما نير بغالي سبحانه هالكا نوارون ما عدون ما قالوا الطرق أولهم أمبيديو أولهم ميلو أول أول أول أول كويات فقال هذا الشريك كل ولا وكان وين قبطان وين أن قالوا فهم الرسول o ilaah subra wa salaam koodi laho inti waa weyn ee abu jaari iyo feeri iyo heeri iyo ko ilaah il balaayikoo ka noq rasuulko onno abeerki kamiyawule ay إن الموت كرّك رسوله حنون هذه هذه وللعربة موت كل عام هو وراني هو وحوقروي لا لا يتسوى إلا إذا صدق إلهي والصغير وهو رسلنا مويا حنون درتي هي درتي درت أي وحكة قاضي ويسون جوين بقدون بقدون كشكاين بدر العقلية وكاءه وهذا كشك محيطات الجذب ووراني يوم كل الناس ذلك تنون ونبلوكم وين كنت امتحانين بالشر إياه والخير فتنة حاليين امتحان شر خير بقى لين نكون امتحانين اوه عهلا تبرل بثينا إياه والخير وقال لها قاعد يوه جغل وكان شره اوه يا بني أليها لكن هذا الظاهر قل ينصوها إذا هو بقى امتحان يا شره من عدي، وقال لها قاعد غيره عطيها الوين سيحنة وقالوا همان با الوصينا مارك وكاس شان الساس وقالوا همان ما انت عاوثيوها همان دمنا واسط ما انت صيوها بشان واسط سانتك واسط سانك دونه واسط كالو وايضا رضي وانتحان بادي دعي نجي ده دونك دعي نالك سيجير دونك همان باقيان همان وانتحان لد أو كفّك من روبي أو برأيك وداعي سائر عبصار أيقام ربك الله هو كفّك من روبي عبسوه هو كفّك من من روبي جريرك بالي ونبلوكم بالشر والخير فيتنا حالة امتحان الشرك محله كان إعلام تصلرته خير هذا من شكر يا من الان يقول عصنا يا خير عاش مال كي ايه مال كي ايه املي كي ايه وكا من الى مارك ايه حانو كدعو وطور كدعو الى ايه وقصد ريان من الوكا صدر الحاجة وحن يقضع ايه وحن يقضع ايه ماركا وقادي ايه ضدكا ريانو دوش غصر وكاسر صدر الى ايه وحن ايه وكا الى ايه حاج يسر فتنة الحالي متعان ويرينا تنجعون بقلي حاجة نجع لدينا سعيني صد هذون قوائل من الماه فرح سأطعن كان سأقتل هذون وإذا شاء الله كما تركوا أركان إلا ذين كوي نقول لهم حاولوا كفروا جل إني تغشدونك إلا من ذويه ها يقول سيرت شجعاً رسول صلى الله عليه وسلم رسام مريم مارنا كمن جان لكن إله إله خير بدونه. أو بلكي كسوالي فلسطين ك ابو قميضه غوني مركا تصير رسول بني ريع عبد الرسيه عبد المطلب يعني هبن هاشم بن عبد المناف كان حطو كحمه يا ابو صفيان كان يا عبد المناف عبد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف وهو رسول الله الله عليه وسلم والرسول عبد المناف wa ka tanga kutabta nooc leeka ne anda gaabnayn wax dun iyo iyo ayay markii damaray rasuul baan laga soo dhex. Inta qof soo noo rasuul ku jees waxaana xamis ilaahay isagu dhaliyay. Ayay wuxuu yidhi wuxuu kugu sameeyay ilaahay isagu ku sameeyay adeerkaa ee weynna mugheer khali weli aad bii weli الوقت كور يقاربه تقايبه وإلهي قطف وإذا هكذا ملكك وعركان الذين كفروا إن يتخذونك ما يتخذونك أكاية لما يهان إلا هزواً مريد هذا صاصح بهذا الملكان الذي كنيا ويبكروا الشيئي وعاية آلاتكم إلهي ذينه ووحانا ينكسوا القادة الله يحوذي وهم اليوم بدكر الرحمن الله الرحمن هم يو كافرون إله الرحمن ليكون كفر ملكك هذا الذي يأكل على تكم كلمة كيلين عاية الشجع يبفهمان تكل قالوا يوحترلاند هل وثيروهم يوم مركز سالين تكر رضمان وهم كافرهم خلق الإنسان من عجلي انسانك كا كان وحال غو أوريد دقدق عبه إن هذا بتدل ووو مثلاً كهذا فتصير يصير مكتيري ايو حديث يعني راشجان وحال غو أور أما رسولكنا الحديث هذا صحيح أنت أدم سعد وعبد من السجعات مركز سمركي أنت وأنا مرتي ما انتا الكهر تقول ما انتا سنسكهن بسوء يسكرد السلس خيطة الدماء الدماء النفطي انوالي لك ما انتا انسانكو تضعجي عضوط بي اشيان اوه دك دك بماني هذه عده ما انتا لو وحي يرى الساسة على الوثيية وحي هي سلط يعمل بالكدي بحلقية هنا تقول لما انتا وحيي علي سيوه خلاص واحد من ايه انسانكو تسلسل دك دك ما انتا يدبوح مرك إلهي, المسلمين الهي ما سبحانه وتعالى إلا قوانا المسلمين تتعالى محانا لسبي هذا يعني أنك أردت بلايو إيوه إيوه دوش الله عسى روح الله يسعى أقول إلهي سوكي الشيخ إما أنه دفكا وحبانا نحن يقوانا يقوانا يمحاوه يقوانا يمحاوه يمحاوه يمحاوه يمحاوه يمحاوه دك دبان كعوره إلهي وقوانا يسجد سبي خلال بغن من ع سيوريكم وينفصل يا عياتي فلتستعجل حدك السنين قال إسلام من إله الله عز وجل إسلام قادة قالوا أن قوانين قال قادة قرأت يا ابن السنين يا الله ما نريد حد السنين وأقلكش عيان هاي سبحانه وتعالى عيات كدة قال الموقف يوم يا اسلام قومك راد ويقولون وحيلين متهاد الوعد قرمى يباهني إن كنتم مصدقين قال الله سيد نتفضل شيء السنة وحنا دليل إن إله اسمه عنده عقل مصين ووله بابلين وإله دبليس وهب وإنسان قد يقدر يصيب قال إسلام قد يقدر بالله يقول لي أما كطلعتي سرتك تجاهه علمتني لو علمتني وكان الحياة اللي لنا كفروكه قالوا حينا وقتها لا يكفونه أنا كعين عن وجه وجهه فجس النار وجه النار كم عين كرم نجومك تضمن كعورة تكبر حسنك عارض wa mara ugu xanuun badan dhabarkay ku gubeenaya calarkii ka horeenay wajiga ku horeenay walahum ma وقت saroonka walawiliin haday waqtiga hore lahayn mastaajil ala ka midig xisbi habeenada ogaan lahayn hinaada ay ku foonan aan wajiga minnara ka ilmaaya oo kama celi karo walaa فهو ورار يوم تنهل كل متعه مع اربعه وتضعه كل ذلك حمل يحملها وترناسه سكارا فلا ضرر شيء وما هم بسكار ولكن على وبال الشديد ولي دليل يقن لكن على كيه ذكر وارد والد المفر المضر والمر هو البلا حق قال له عرض بل تعدين باقيام الويوم من بقت تنسكر السنة، وكان بعشر سنين خسر كنوف فسر كريشكيرات، وعشرين كرجل يرثي، وعشرين كيول، واثنين جالسين بيتاعي سأو هو ركض سأو نعي، فتبحثوا مر فلا فدها قيام الله، دعري اثنين ولا هم ينظرون ينظرونا كل كله كله الى اله حجي سو مالا قيامتي انت إتمانك قيامك عاداتك ومالك دينك الى دينا دي الله دينا ينظرون لو كرمل ولا قش شي رسولك قبلت سيدنا يسوع والا والله قش جهنم والغوج من قبلك عليه كار فحق بو حك دغي باللينا قوي سخيرو الجاس جاي ما كانوا ما كل جزء يميز كل جزء يميز هيا قد سبحانه وسعال قلوا حالة لهذا مَن يكلّوكم يا إذن إلائنين بالليل هبينك يا إذن واردين يا والنهار من الرحمن يا إذنك إذن هو واردين هدو سبحانه وتعالى. اقابي على في الكسود تجيو يا إذن كاينين هو واردين إنك وصيب الإنقل هو واردين الروح اللي يا إذن واردين ما يطلعهكم يا اينوادي بالليل يا وندخاري الرحمن يا الكواد بل وحي عد الهي سبحانه وتعالى حجه ربك و بينك مجسته وحي إلهي سكين بينك تين هم يوم عن فكر رب يقرب بظ شسكي سنه الانسان في سستان و جنيان باي يعلمنا في جلامو اللهم الهاط اللهم وحيلين الهاط لله يا رب او اقاب تكريس او كمنيد فلا يصدعون الى يدي يوهي ماء ويدي نصر امتصر ما ايه والنفط والان يقول ايه الشراء ولهم منا حق النجد يسحبون يمنعونك ولقاء علن ايه اقافت يسحبون لو مرروا لقاء الله من عباس نزل كيزة ولهم منها يمنعون يسحبون كفاسي يسحبون عقب الكفاسي ولهم ماهان منا حقنا يصحبون يؤتون بالخير حقنا خير كيري ماهيان نسعد لنا بس فس كس اقوله ام لهم وحييين الى الى الى الى الى تمنعهم الى الى الاسو اقابت كمن عنيسة من دوننا هنقص كذا النظر لا يصدعون مأوذان نصر انفسهم هنقصة وقهيريان ولهم ماهان من منا حقنا يصحبونك والله وقهيرينا لغمان ايو اللي بل ما تعنا ونفرح عيني، هؤلاء كون، وأبائهم كون نبيهم هذا كبينا ييجي، أبى يالقردة، ونفرح عيني، حتى طال عليهم العمر إلا عندي وحده رضي فلا يرون من أركب، أنا أنبأ الناس إذا بلغ كنا نقصها حر من أطرافها طرفة الإسلام طيب فرناها، هي كلها قبضنا. أفهم biyaga alqaariga oo ka askaara yamiyaga ah muslimka arkaan iyo عليه soo xarowta oo walaa oo halaga yahay dadka madiniga ee soo deeyay aad ayay ahay suurada jidow makkah balan ka balaga yahay aad iyo laba iyo haddii barimada ama patuuta aad uga waran tabanil zul sururada ba qayb walis ku waayay aad ayay فلمتعنا ونبرح إن هؤلاء إيا وآبانهم حتى ضال عليهم إلا أكبر لدفر على العمر وعمره فلأجلون الصمار كان أنه, أنه, أربع إنه, إنه كفره كفره اللي تلعب دولك إنا ونروم لأننا نقصها حرار ومسقامين من أضلاطها في لها إياه وإسلام كفة نجد فهمون غالبون من جاء غالب مطنين قلوا حاتنا آبا إنما مندلكم وحاينين من كدقين وعبسين أيضا بالوحي وآخره على ay ala kayaqafta in ka digay wax kale ma hele yani waxan jabkay ka keenay waxa wixira wala yislu الصم mam الدعاء as-sum ka dhagaha adaa si ka saado weeyaanu dhagala adaa ku yasuu ishaaruu garday oo ma qarinay hadaba waxu ishaaruu laakin mam maghriir dhagala oo ilaahay ba soo faro dhagey qabtay ديك تقول وتر ماي، سيدا هذا اللي عاد فيه، في اللهش، في في نبى شاء الله هو وقبله هو وقيام، ويني قلبي سكالي ماي، هاي هاي قال وتر قل، ولا يسمع السم ممغلا الدعاء، كان تجاهله ممغلا الياري فان إذا ما يندرون لك اللود هذا دخلت الورالكا على الورالكا توب بالجوه وكل دليل يورالكا بعيرشوا اللي يغلى هنا انتظروا تنتظر. والحج لما يروى كذا تعب كل شاعت توت وصو نوقه ذكر الى يبقى وبط اشاره يتقدم كذا وادس من دائره مليم وما كيلوت قيم مقل ولا ان مشطها ضيقا وصفحه حبيطه وقت ومن على الهدك ربي على كذا كميدا وحكر كذا عاد وكنا نصرق نقولوا ان وفعن كنا على كنا ظالمين أنه أنا كوي سامري لها، وقالت كأنت عرمن، إننا كنا ضالين، فما تلك الدعوان حتى حسيت قان، وعند مصلت وبيت صارت نفتحت وحير، أبيلا الصارو على كل نفس سري، يقطع عيره من على برضك اللي يقولون يؤولنا إننا كنا صاصين ماي، واحقرش اللي يحتلين دنبي إن القصار يتواتك أنا بيتواتك أنا، وأنا دعوة لي ونسود الموازين ميزان، القصر ليوم القيامة في يوم القيامة ما نقول قيامة حسودي ميزان عدالة فلا تظلموا لظلمهم هاي نفسنا شيء لقدرهم هاي هو يراده وحيس ما يسول خيره اللي ويزيم هاي وإن كان هو النقضه شيء قاس يتقالح بة حبة من الميزان ومن خردل وجد كده وجو مريض بالله روايها أنا ما قانه و هذا قيسنا خردل وجو يدل معروف معرفة مرير هذا انت ان لك حبة الخردل في الميزان حدوا عمل كأي عصاية ستيه أو خيرها وين يسبوا لي سبحانه وتعال فلا ظلام النفس المركين الجاني كعدالة على الكار وعمل كأي اللي مزامي على بعدين سبحانه فلاتوا ظلامه بلقى بالله ما هاي أو ميسو نفس الشيئ وإن كان شيء عسقان أقوله مدخل حبة الحبة من الجاني أو من حبت جيس كعبد يساه أطين أبيه وانكله عبد خذب ودو عمل كأي عصاية والكار وكفاف بين حافظين بالي أنا قادته وقف balaayinta iyo balaayinta ilahay kela dadka uu galay oo ada sheena kela bentem biliyoon inta ka riciyo godoba ilahay fudiri waxa lagu xisaabana uu ilaahay ku xisaabana qasabna ha xisaabna id kale ee uu daramay بدنا ay ila xisaabay bay maay roob wey xawaydana el bilux warka qadayna once samee أدريني آيان سنة وضياعا إف بان سنة كتابك واساسه كتابك إليه سأوه مالكينا وعبدا نكسر رأيو وكسر خير بضي وذكرا بان سنة للمتقين إيو انتن صلى نوعه إيو فرقان وهيو حطي بعض الوكرة سارية حرامتي حلاشة عمانتي وصمانتي بيا إيوه وإفقوا هايو سادة فنلقوا هلواركوا هلواركوا هلواركي ذكرا إيوه الموعية إيوه وقلبي لأنه رأيي للمتقين و كو تقيمت كي كلام كو تري ترجع ها آخر بعدين فوق كو تري عبدالله الذين تقيمت وكوي يخشون عبستني ربهم هرب بالغيب يجون إلى أركمين هذون كانوا إلى لا تدركوا أبصار آخراء بدكم وين تعرف لكن ذهبي في مسنين سيعوا أركوا قريع عابدا فيلمت كنت رافعين ويراعي الذين تقيمت يوي وقال الذين كفروا يخشون عب بِالْغَيْرِ ربهم بالغيب اتجعصنا ليسوا اليه يسقوا وتعالى كيف كهو اين اركن وهم يغوا من الساعه ساعه قيامه الحجه يمشقون كعثنا وهيه الى يعوديان سبحانه وتعالى قيامه يبقى كعب وهذا كتاب كريم مبارك انزل الله افعلتم لو منكر وكيل مكور ويقول لها انتظر ورن كفية نوارسيني سيحلال وهذا كتاب مرت إلهي وكسور كتاب كتاب كتاب كتاب كتاب كنا وهذا كتاب كان يذكر وقرآن ووعد وحسوسين إلهي فضتك حسوسية أخرك حسوسيني خير ونبك حسوسيني شر ونبك كأقدقين فاس إلهي دهر ومرع مباركه وبركيسية وخير كالله ههر أدوني أخرونه بني أدوني كان أي روح كرقه إب أبشره ورسوله بيجره فإن هذا القرآن طرف في يد الله وطرف في أيديكم فصمت كبيه لن تضلوا ولن تهلكوا بعده وأبدا مباركم خير كسب لكم أدوني آخر عبد الله سبحانه وتعالى تروحوا يا خير تربا قبره قوي ما بس رسول الله قيامه قوي ما أدونك استبعه القرآن قبره قوي ما قوي ما القرآن والسيام يشفعان ورسوله قبر، وقوي ملا. يقول القرآن منعت نوم فشفعي، يقول السيام منعت طعام فشفعي. سجان أبو رسول الله لا والله سقبره قوي ملا. نحن خانصابا يا خانصابا، وهذا كتاب كان يذكره وقرآن. مبارك للبركات أنزل الله ونسود الجنيه. افانت بين كله القرآن كان يااد منكر و دينيس قال دي وقت مكي والقران كان يااد دينيسن دغريت لا اله الا الحسني وحده البين حسين و هم كثرن بري الروح اقول لهم امره بس كتاب يا استدني هذا يا هنا بريه وحالبين بريه اسلك منكر والله عالم